111. ليوم عظيم 112. يوم يقوم الناس لرب العالمين 113. كلا إن كتاب الفجار لفي سدين 114. وما أدراك ما سدين 115. كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين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 مَرَّ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ مَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ الْمَقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيٍّ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 يُصَوَّنُ لَوَاحِطٌ مَخْتُونٌ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَرٌّ يَتَنَافَسُ الْمُتَنَافِسُونَ وَالْمِزَاجُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنَيِ أَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ <تصفيق>